أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الافلام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون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 إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسلون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشرا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سويته وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحي فقعوا له سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يكون مَعَ السَّاجِدِينَ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 فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها سبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مؤمنين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 فوربك رَبِّ كَلا عما كانوا يعملون كَانُوا يَعْمَلُونَ